فضلت الشيخ عطية نود أن نعرف معنى الهدي وأفضل ما يقدم فيه وأقل هدي يمكن أن يقدم الهدي هو ما يهدى من النعم أي الإبل والبقر والغنم يهدى إلى الحرم تقربا إلى الله عز وجل قال تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكر الله عليها صواف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 وقد اهدى الرسول صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل إلى الحرم وأفضل الهدي هو الإبل ثم البقر ثم الغنم وأقل ما يجزئ فيه أي قدر أو أي عدد من النعم وأقله من الغنم شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة فالبدنه او البقره تجزئ عن سبعه افراد كما رواه مسلم والله اعلم